قال الشيخ رحمه الله تعالى باب ما جاء في النشرة عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال سئل أحمد رحمه الله تعالى عنها فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يكره هذا كله وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب او يؤخذ او يؤخذ عن امرأته ايحل عنه او ينشر قال لا بأس به انما يريدون به الاصلاح فاما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى وروي عن الحسن انه قال لا يحل السحر الا ساحر قال ابن القيم رحمه الله تعالى النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر الى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والادويه والدعوات المباحة فهذا جائز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه الأبواب التي يريدها المؤلف ويرد في هذه الأحاديث وهذه الآيات كما سيأتي في الباب التالي فيها التنبيه للمسلم على أن هناك بعض الأمور قد يجهلها كثير من الناس ويظنون أنها لا شيء فيها وأنها لا تؤثر في عقيدة المسلم فالمؤلف رحمه الله يتابع هذه القضايا ويورد الأحاديث والآيات من كتاب الله عز وجل التي تدل على ذلك وفيها حماية لعقيدة المسلم لأن أهم شيء في هذه الحياة للمسلم أن يحافظ على عقيدته لأن القلب إذا صلح وسلم من الشركاء المتشاكسون صلحت أعماله وصلحت أحواله أما إذا وجد عنده الشرك أو الشوائب التي توصل إلى الشرك فلا يكون عمله مستقيما وهذا الحديث الذي سمعنا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة النشرة هي حل السحر عن المسحور وهذا معنى انه معروف عند الجاهلية وكانوا يتعاملون بذلك ولهذا سأله الصحابة يعني سأله عن شيء واقع كان الناس يتعاملون به فسأله عن النشرة كيف الحال فيها وكيف العمل فيها فقال النشرة من عمل الشيطان النشرة من عمل الشيطان النشرة عرفنا لأنها الآن كما عرفها العلماء حل السحر عن المسحور بسحر مثله يعني شياطين الإنس بكثرة في هذه الدنيا يأكلون أموال نسب الباطل ونسب عاف النفوس قد يحدث بينه وبين شخص شيء فيحاول أن يضره بأي وسيلة من الوسائل فقد يذهب إلى ساحل فيطلب منه شيئا بحيث يسحر به هذا الرجل ويؤثر عليه في حياته وينكد عليه حاله وينقص عليه سيرته فيعمل مثل هذا العمل هنا النشرة كما سمعنا أنها من عمل الشيطان أي أن يذهب رجل إلى ساحر ليحل السحر الذي وقع بالشخص الآخر هذا من عمل الشيطان وإنما تحل تلك بالرغية الشرعية بما جاء في كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والادعيه المباحة ثم ذكر عن ابن مشعود أنه يكره ذلك كله ابن مشعود رضي الله عنه عنده على أن تعليق التمائم من القرآن لا يجوز وأما التعليق من غير القرآن فهذا بالإجماع لا أحد يخالف في ذلك أي هذه الحروز والعزائم التي يكتبها هؤلاء للناس يأخذون منهم الأموال ويعملون لهم مثل ذلك بعض العلماء قالوا إذا كان المكتوب من القرآن يجوز ولكن من غير القرآن هذا بالإجماع لا يجوز ولكن العلماء بينوا على أن كتابة القرآن وتعليقه بأيدي النساء أو بأيدي الأطفال يعرضه للدخول في الأماكن النجسة لأن القرآن لا يجوز لك أن تدخل به الحمام تدخل به المرحاض الصغير ما يتحرز ولا يعرف ذلك وكذلك النساء ولهذا رأى العلماء قطع هذا الباب كلية وأنه لا يجوز التعليق من القرآن ولا من غيره ولكن يرقى بالقرآن رقيه لمن أصيب بشيء يرقى بالقرآن التعبير بكلمة أنه مكروه ليس المقصود به الكراهية المعروفة عند أهل الفقه والأصول وهذا التنبيه لطلاب العلم الكراهة عند القدماء العلماء السابقين اذا قيل عن هذا الشيء مكروه وهو محرم غالبا ويستدلون بادله صريحه فالايه في سوره الاسراء وهي قوله تبارك وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ذكر فيها اشياء كثيره محرمه قتل النفس والشرك والامور التي وردت في هذه الايه الطويله قال الله عز وجل في اخرها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها والمراد بها انه حرام كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فالمراد بالكرهه هنا التحريم وقول ابن مسعود انه يكره ذلك كله لا يكره كره التنزيه كما يقول الفقهاء هذا مكروه بمعنى ان المكروه ينبغي ان يتجنبه الانسان لكن قد لا يعاقب عليه ولكن الغالب ليس هذا بل مكروه عند العلماء السابقين إذا قالوا في أمر من الأمور أنه مكروه والمقصود به كراهة التحريم ثم ذكر المؤلف أيضا في البخاري عن قتادة وهذا أورده في كتاب الطب من صحيحه بابه هل يستخرج السحر وأورد الحديث هذا معلقا يقول قلت لابن المسيب يعني قتادة قال لابن المسيب رجل به طب والطب دائما يعبرون به عن الإنسان المسحور أو المريض ولهذا لما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذاك اليهودي ونزل جبريل والملك الآخر احد ما كان عند رأسه والآخر عند رجليه فأحد ما يقول للآخر ما بالرجل يعني ما ماذا اصاب الرجل فقال مطبوب مطبوب معناه أنه مسحور هكذا يعبرون عنه بكلمة الطب الانسان مطلوب بمعنى أنه مريض مصاب بسحر أو بغيره رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته عرفنا في الآية الكريمة في سورة البقرة على أن السحرة هم الذين عملوا على ملك سليمان وسليمان كما قال الله عز وجل ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ثم أخبر أنهم يتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله فالتفريق بين الرجل وزوجته بين الحبيب ومحبوبه هؤلاء الشياطين يعملون هذه الأنواع من السحر ثم يعقدونها ثم ينفثون فيها فبإذن الله وقدره يحدث ذلك الشيء منها أنه يؤخذ الرجل عن امرأته بمعنى أن الرجل حينما يتزوج هذا الشيطان اللي هو شيطان الإنس يذهب إلى ذلك الساحر ويطلب منه أن يعمله شيئا فلما يعمله ذلك الشيء يحبسه عن زوجته أي أنه لا يقدر أن يجامع زوجته وهذا من أنواع اللي هي تفرق بين المرء وزوجه يتخذون هذه الأساليب فسئل ابن المسيب عن ذلك هل يجوز أو لا يجوز؟ قلص ابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه هذا الكلام هو ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام هذا العالم والعلماء لم يوافقوا على رأيه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق الذي سمعنا لما سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان ومن هنا بين العلماء الجائز وغير الجائز فروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر فالشخص الذي يحل السحر هو ساحر مثله فيدخل في حكمه قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان قدنا نفهم النوعين الجائز والممنوع حتى أن الإنسان يفهم الشيء الذي يغره والشيء الذي ينفعه قال حل نوعان حل سحر بمثله وهو الذي من عمل الشيطان وعلى يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيقتل عمله عن المسحور يقول النوع الأول أن الذي أصيب بهذا العمل يعني حبس عن امراته هو الذي يطلب النشرة يعني يطلب الشيء الذي يفك بهذا السحر فياتي الى هذا الساحر الذي يريد ان يحل له هذا السحر فالجميع يتقربون الى الشيطان يتقربون الى الشيطان بشيء يحبه اي يحبه الشيطان والشيطان لا يقبل ان يخدم انسانا الا اذا تنازل له عن شيء من عقيدته فلما يتقربون له بهذا الشيء إما يذبح له وإما يعمل له أي عمل يخل بعقيدته وهذا ما يريده الشيطان عند ذلك يبطل عمله الذي كان أصاب ذلك الرجل لأنه هو الذي عمل ذلك فهذا الذي لا يجوز والثاني النشر بالرقية النشر يعني حل السحر عن المسحور بالرقية فهذا جائز الرقية بكتاب الله بالسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالأدعية الصحيحة فهذا جائز إذن والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز إنسان يتداوى بدواء ويحل عنه ذلك المرض أو يرقى رقية شرعية وهذا يجوز إذن نفهم القاعدة على أن من أصيب بسحر وهذا منتشر في العالم لا يجوز له أن يذهب إلى ساحر حتى يحل له ذلك السحر وقد سبق لنا في الباب الماضي على أن متأث عرافا أو كاهنا وسأله عن شيء وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وذكر البارحه سائل على أهل المقصود بالكفر هذا الكفر المخرج من المله او انه كفر دون كفر او انه للزجر والجواب ان هذه الايه صريحه هذا الحديث الصحيح صريح ان من اتى الى ساحر فصدقه بما يقول اي وهو يعلم ان قوله هذا مخالف لقوله تبارك وتعالى أنه لا يعلم الغيب الا الله فاذا اعتقد ذلك وهو يعرف ان في كتاب الله التصريح بأن الغيب هذا من خصائص الله عز وجل ولم يشركه فيه أحد فإن صدقه بذلك فقد كفر بما يجل على محمد صلى الله عليه وسلم أما إذا كان جاهلا هذا الرجل ولا يعتقد أن في القرآن ما هو كذب حتى يخالف هذا القول فهذا لا يكون كافرا وإنما يكون كفره كفر دون كفر أي ارتكب معصية كبيرة وعليه أن يتوب منها مثل ذلك الرجل الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له ما شاء الله وشئت فرسول عليه الصلاة والسلام قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده فرسول عليه الصلاة والسلام علمه بأن هذا العمل لا يصلح وأن المشيئة المطلقة هي لله عز وجل فما شاءه الله كان وما لم يشاءه لم يكن أما المخلوق فقد يشاء الشيء ولا يقع و الله عز وجل هو المختص بذلك فعلمه ان يقول قل ما شاء الله وحده هذا الجاهل الذي ياتي الى الساحر او الى الكاهن وهو لا يعلم وانما هو جاهل فهذا ينبغي ان يعلم وليس عمله الكفر المخرج من المله اما التعبير بانه الموصود به الزجر فهذا العلماء ردوا على الذين يرون ان ايات الوعيد واحاديث الوعيد تدل على الزجر فقط هذا امر منهي عنه لان الله عز وجل لا يقول الا الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يقول الا الحق فلما تقول هذه الايه او هذا الحديث الجزيق معناه ليس فيها امر حقيقي والله عز وجل لا يقول الا الحق فالعلماء حذروا من ذلك وقالوا هذا لا ينبغي ان يقال مثل هذا وانما تبقى على ظاهرها وان كانت تدل على الكفر الصريح هناك ادله تبين ذلك وإن كانت تدل على غير الكفر وإن يكون كفر دون كفر فهناك أدلة بين ذلك عندنا الحديث الذي سبق وهو سيأتي ايضا حينما صلى الرسول عليه الصلاه والسلام بالناس الحديبيه إثر سماء نزلت من إثر السماء يعني إثر مطر نزل من السماء صلى بهم صلاة الفجر وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب إذن هذا الحديث على أي شيء خرجه العلماء إن كان هذا الرجل يعتقد على أن هذه النجوم لها تأثير وأن هذا المطر لن ينزل إلا بسببها فهذا كفر مخرج من الملة لأنه نسب إلى غير الله ما لا يجوز نسبته إلا الى الله أما إذا كان يقول هذه المطالع عرفنا بنا بالتجربة بأنه في الوقت الذي يطلع النجم الفلاني ينزل المطر فهذا لا يكون من ذلك النوع لأنه ما أسند التأثير إلى النجم وإنما قال أنه في العادة إذا طلع النجم الفلاني ينزل المطر فهذا عمله خطأ ولكنه ليس مخرج من الملة وإنما عليه أن يتوب من ذلك العمل لأن القضية تتبع الاعتقاد وإذا اعتقد الإنسان في ذلك الشيء هذه العقيدة هي التي تخرجه من العمل العادي إلى العمل الذي قد يحكم عليه بالكفر إن اعتقد ذلك وهو يدل على الكفر القول الثاني وهو قول ابن القيم في النشرة بالرقيه والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز إذا نحن نقول من أصيب بمثل هذه الأمور التي يتعاطاها كثير من الناس ضعاف النفوس ويعمل السحر لأي إنسان والسحر مؤثر قد يضر بعقل الإنسان قد يضر بجسمه فهذا بالاتفاق أن السحر حق وله تأثير فهو يأثر على الإنسان ورسولنا صلى الله عليه وسلم سحر ولكن لم يصل إلى عقله ولم يؤثر عليه ذلك التأثير ولكنه كان يشعر بذلك فهذا السحر الذي يؤثر على العقل يؤثر على الجسم يمرض الإنسان يجب على المسلم أن يتداوى منه ولكن كيف التداوي لا يجوز له ان يذهب إلى ساحر ويطلب منه أن يحل عنه هذا السحر وإنما يذهب إلى رجل راقي إلى رجل مسلم إلى رجل يقرأ القرآن يطلب منه الرقية فيحل عنه ذلك السحر بالاحاديث بالآيات القرآنية كما حلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعوذات فلما جاء ذكر الرجل جبريل والملك الثاني وقال ما بالرجل قال مطبوب قال من طبه قال فلان لبيد بن الأعصم وذكر أنه في مشطن ومشاطة في بئر بضاعة عند ذلك أنزلت المعوذات قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة فهذه السور مما يحل بها هذا السحر الذي يكون على ذلك الرجل فيقرأ عليه نسال المعوذات ويقرأ عليه سورة الفاتحة التي رقى بها أبو سعيد ذاك الرجل الذي لدغ، ويقرأ عليه آية الكرسي ويقرأ ما في كتاب الله وكتاب الله كله حق ولكن هذه السور التي صارت يعني لحل تلك العقد وحل ذلك السحر الاولى للإنسان أن يقرأ بها ومعلوم على أن الشياطين ما هي مطلقة على الناس ولكن إذا قصر الإنسان في نفسه فلم يقرأ كتاب الله ولم يقرأ المعوذات يعني حينما يرجع إلى فراشه وإلى نومه ولم يقرأ آية الكرسي فهناك يحدث هذا الخلل والا الإنسان لو تحصن بهذه الآيات وهذه الأحاديث لم يضره شيء ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ينزلون بتلك الأودية ويستعيذون برؤساء الجن فيها زادهم رهق كما قال الله عز وجل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا فقال قل أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق فإذا قال الإنسان بهذا الدعاء وتلك الآيات الكريمة ربنا عز وجل يشفيه إن شاء الله وكما قلنا أن الإنسان لا يتحصل على الشفاء بالقرآن إلا إذا اعتقد أن في القرآن شفاء إذا اعتقد أن في القرآن شفاء أما كونه يجرب تجربة هل يستفيد أو لا يستفيد فهذا لا يستفيد شيئا اذا لابد أن يكون المرقي الذي يطلب الرقيه مؤمن بأن في كتاب الله شفاء ويكون الراقي أيضا صاحب تقوى ودين وهذا بإذن الله إذا توفرت الشرطان فبإذن الله يشفى لأن الشافي هو الله عز وجل وهذه أسباب والأسباب المشروعة هي التي تعمل والأسباب الممنوعة لا يجوز أن تعمل فالأسباب الممنوعة أن تذهب إلى ساحر وهذا سبب ممنوع ما جعله الله عز وجل هو الذي يشفيك ولكن الأسباب المشروعة هي الرقية وهي الأدوية وهي الدعوات الصحيحة السليمة فإذا عمل ذلك الإنسان إن شاء الله ربنا يعني يبعد عنه ذلك الشر ممكن تقرأ الباب الثاني يا بدنا نمشي في هذه الأبواب في السبوع دا نذكر الناس بها فيها نعم تقرأ باب الثاني ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عدوى ولا تيرة ولا هامة ولا سفر أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول ولهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمه الطيبه ولابي داود بسند صحيح عن عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه قال هو عروة بدل عقبة عن عروة قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وله من حديث بن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا الطيارة شرك الطيارة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولأحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفاره ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وله من حديث الفضل بن عباس ولا طيرة ولا طيرة إلا طيرك فمتبألون بها إما يذهبون وإما يعودون ولا طيرة إلا طيرك ولا إله غيرك وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك هذا الباب قد سبق مثله والتطير معناها التشاؤم وكان العرب اذا خرج الإنسان إلى سفر أو إلى حاجة يريدها وطار الطير إما عن يمينه وإما عن شماله إن طار عن يمينه تفائل ومضى في عمله وإن طار عن شماله تطير وظن ذلك شرا فرجع هذا العمل من أعمال الجاهلية والله عز وجل بين في كتابه أن هذا التطير لا يكونوا إلا بقدر الله عز وجل هذه الآية ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون هذه نزلت في موسى وفي أصحابه حينما تصيب أصحاب موسى الذين بعث إليهم يصيبهم شيء يتطيرون بموسى وأصحابه وإن تصيبهم سيئة يطير بموسى ومن معه فقال الله عز وجل ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون هذا التطير موسى وأصحابه لا رأي لهم في ذلك وليس ما يصيب أولئك من الجدب والقحط والنوازل التي تنزل بهم بسبب موسى وأصحابه بل قد يكون بالعكس يعني موسى وأصحابه لو آمنوا بموسى لجاءهم الخير ولكنهم كفروا بموسى ويتطيرون به إذا أصابتهم مصيبة فأخرت الأمطار أصابهم الجذب دخل عليهم أمر من الأمور بسبب أعمالهم عند ذلك يتطيرون ويقولون هذا ما أصابنا إلا من موسى ومن دعوته فالله عز وجل قال انما طائرهم عند الله أي أن موسى لا يستطيع أن يتصرف في هذا الكون وإنما هذا التصرف هو بقدر الله وذلك بسبب أعمالهم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فهؤلاء الذين كفروا وكفروا بموسى ولم يقبلوا دعوته تلك المصائب التي تنزل بهم هي بسبب أعمالهم من الذي يسير ذلك من الذي يقدره هو الله عز وجل إذن موسى لا قدرة له على أن يغير ذلك الأمر الذي كان بهم من صلاح فيرجع إلى الشر وإنما هذا من الله عز وجل ألا إنما طائرهم عند الله أي أنه هو الذي يقدر ذلك والله عز وجل لا يقدر ذلك على الناس إلا بسبب أعمالهم فلما يقول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بأي شيء بما كسبت أيدي الناس فالناس هم الذين عملوا تلك الأعمال التي بسببها ينزل العقاب من الله عز وجل والله عز وجل يعاقب بقدر ما يشاء لمن يشاء فمن كان يستحق العقاب عوقب بذلك الآية الثانية ثم قال في آخر الآية ولكن أكثرهم لا يعلمون يعني أكثر هؤلاء يجهلون ومن جهلهم ينسبون ذلك التأثير تلك المصائب ما يحدث بهم إلى موسى عليه السلام وموسى لا ذنب له ولا قدره له أن يعمل له مثل ذلك العمل وإنما العمل يأتي من الله عز وجل وهو بسبب ذنوبهم ومخالفتهم لامر الله عز وجل ومثلها الآية الثانية وقوله قالوا طائركم معكم جاء قبلها في سورة ياسين يعني قبل هذه الآية قالوا انا فطيرنا بكم المرسلون الذين ارسلوا إليهم أولا واحد ثم عززنا بثالث فقالوا للثلاث هؤلاء يعني كفروا بهم وتطيروا بهم الله عز وجل أخبر على أن الطائر التشاؤم هذا ما هو إلا من عند أفسهم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم قالوا إن ما يصيبكم ما يصيبكم حينما تذكرون من الله عز وجل بأن هذه الأعمال التي ترتكبونها الشرك بالله عز وجل والاعتداء على الآخرين هذه من أعمالكم إذن بسببكم وعملكم هذا هو الذي أصابكم ما أصابكم وذلك تدعون حينما نذكركم ونقول لكم أن مثل هذه الأعمال لا ينبغي أن تعمل فحينما يذكرون يظل مثل ذلك القول قال الله عز وجل بل انتم قوم مسرفون يعني طائركم معكم وأنتم المسرفون وأنتم المعتدون وبسبب تلك الأعمال التي ترتكبونها ينزل بكم ما ينزل من عقاب الله وعذابه الحديث التالي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامه ولا سفر هذه أربع مسائل وينبغي للإنسان أن يسمع قول العلماء في هذه الأشياء لأنها من الأمور الموجودة الآن فقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا عدوى يعني أن المرض لا ينتقل من شخص إلى شخص الناس الآن كما نفهم يقولون حينما تصيب الكوليرا أو الطاعون أو أي مرض من الأمراض المعدية هذه الأمراض تصيب الناس وتنتقل من بعضهم إلى بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى هو لم ينفي الأصل لم ينفي الوجود ما نفى الوجود ولهذا جاء في الحديث لا يورد مصح على ممرض لا يورد مصح على ممرض يعني أهل الإبل عند الرجل هذا إبل فيها جرب الجرب يعرفه كثير من الناس مرض في الإبل فيقول هذا الذي عنده إبل صحاح لا يوردها إبل مرضى لا يوردها على الإبل الصحاح حينما قال ذاك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لا عدوى لا عدوى يعني المرض لا ينتقل بنفسه إلى الشخص الآخر من شخص لآخر فقال يا رسول الله البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحاح فتجرب مفهوم الكلام هذا يعني يقول الإبل الصحاح التي لا شيء فيها يأتي بعير واحد فيه جرب فيدخل بينها بعد فترة ينتشر الجرب فيها كلها ننظر ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نفهم هذه القضية هذا أمر دقيق ينبغي الإنسان أن يتنبه له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعدى الأول يعني هذا البعير الاجرب من الذي جاء بالجرب فيه أي بعير أعدى فهمنا هذا الكلام ايش معنى هذا ماذا تفهم من هذا الكلام؟ أريد أسألكم يعني الرجل هذا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استمعه قال لا عدوى ما في عدوى فقال يا رسول الله بعير أجرب يدخل بين ابل صحاح وبعد فترة كلها تكون أصيبت بذلك الجرب الرسول عليه الصلاة والسلام ما نفى هذه العدوى وإنما يبين أن هذا المرض لا ينتقله بنفسه وإنما دله يكون بقدر الله عز وجل ولذلك قال له من أعدى البعير الأول من أين جاء العدوى يبين له على أن الذي جاء بالعدوى في الأول أو بالمرض الله عز وجل هو الذي ابتدأه فيه ماذا من الله ابتدأه فيه فكذلك يبتدئه في الأخرى ولكن بهذه الأسباب أعيد العبارة حتى تكون مفهومة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال له الرجل البعير الأجرب يدخل بين الإبل الصحاح فتجرف لماذا قال له هذا القول لما سمح يقول لا عدوى قال له العدوى موجودة فرسول الله صلى الله عليه وسلم نبهه بأن هذا كله بقدر الله وبأمر الله ولهذا قاله من اعد الأول الأول ما فيه بعير ثاني جاء وأجربه فالأول الذي ابتدأ المرء فيه هو الله عز وجل هذا الذي يبتدأه فيه كذلك يبتدأه في الأخرى لكن يجعل له أسباب ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يورد ممرض على مصح لأن هذا من الأسباب التي قد ينتقل المطر المرض بسببها والله يقول لا تلقوا بايديكم الى التهلكه ولهذا حينما كان الجيش في الشام وبلغوا على أن تلك البلاد فيها وباء فيها مرض فيها طاعون فتحير القائد هل ندخل ونجاهد وقدامنا هذا المرض او نرجع وهو يفكر يقول نحن مجموعه منا وسليمين فكيف نوردهم على هذا المرض كيف نوردهم على ذلك فيبحث هل فيه اثر هل فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه المغيرة او غيره عبد الرحمن بن عوف. نعم عبد الرحمن بن عوف. أو عبد الرحمن بن عوف جاء من بعيد لما سمع فجاء وقال له بالحديث الذي سمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا كان المرض في بلد فلا تقدموها واذا كان المرض عندكم فيكم انتم فلا تفروا منها يقول له اذا كان هناك مرض موجود فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ياتي بهؤلاء المجموعه ويدخلهم عليه لماذا لان هذا سبب وقد ينتقل المرض فيهم ثم اذا كنت انت عندك المرض هذا فلا ينبغي لك ان تذهب تفر بهذا المرض لانه قد ينتقل منك الى تلك الجهه التي تذهب اليها ما الكلام واضح هذا وهذا ما هو موجود الان ويعمل به الذي يسمونه بالحجر الصحي الحجر الصحي يأتي إنسان فيه مرض هذا المرض معدي يوقفونه في مكان معين ويعاليونه حتى إذا ذهب مرضه وبعد ذلك يذهب وهكذا اذا الشريعة الإسلامية كاملة ما يعمله الأطباء ليس من رؤوسهم فقط وإنما يعملون هذا وهو بتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حينما نجد أن بلدا فيها مرض من هذه الأمراض فلا ينبغي لنا أن نقدم على ذلك معنا نعتقد في قراره أنفسنا على أن ذلك لا يصيبنا إلا بإذن الله عز وجل إذا كنا في بلد وفيه مرض لا نشرد من هذا البلد إلى بلد آخر فربما يكون المرض فينا فينتقل إلى تلك الجهة ويحدث بالمسلمين ما يحدث إذا القول الرسول عليه الصلاة والسلام لا عدوى ليس معناه ينفي أنه لا تكون عدوى لكن يبين وهو أنه ينفي التأثير أي أن المرض ليس هو بنفسه يذهب وينتقل من شخص لآخر وإنما ذلك يكون بإذن الله عز وجل لا عدوى أي لا مرض يؤثر بنفسه وإنما يؤثر بقدر الله عز وجل وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى إن شاء الله الكلام مفهوم أنا ما أدري إن شاء الله الكلام واضح هذه كلها محافظة على عقيدة المسلم حتى لا يكون عنده شك وأن هذه الأمراض هي بنفسها تأتي وتصيب الناس ولكن لا تكون إلا بإذن الله عز وجل ومع ذلك أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاحتياط حتى لا تكون في, في شك في هموم وفي غموم حينما تذهب وتدخل على هؤلاء الناس إذن المسلم عليه أن يتقي الله عز وجل ولا يلقي بنفسه في التهلكه ولا يدخل البلد التي فيها مرض وإذا كان هناك في البلد التي فيها مرض لا تشرد لأن قدر الله معك حيثما كنت إذن يجب على المسلم أن يعلم على أن المرض لا يعدي بنفسه وإنما يكون بإذن الله عز وجل ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل من أعدى البعير الأول من أجربه الله عز وجل ابتدأه فيه وهو قادر على أن يبتدأه في الأخرى لكن بهذه الأسباب التي سمعنا والأسباب كلها من باب التوحيد يعني ترك الأسباب والعمل بتركها وعدم العمل بها هذا لا يجوز بل لابد أن يعمل الإنسان بالأسباب والأسباب والمسببات كلها من الله عز وجل. ثم قال ولا طيارة الطيارة موجودة لكنه يبين أنه لا تأثير لها الطيارة حينما تخرج وتشاهد الطير إما يذهب يمينا وإما يذهب يسارا هذا ما له ما له ذنب هذا طير من الطيور. فكون الإنسان يقدم لحاجته أو يرجع عنها هذا هو الممنوع يعني هذا الطير الذي طار كونه ذهب يمينا أو ذهب يسارا كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك اي يتشاؤمون إذا ذهب إلى اليمين تفائلوا ومضوا في اعمالهم وإذا ذهب إلى اليسار تشاؤموا ورجعوا فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأن الإنسان يحدث في قلبه شيء والقضية هي مبنيه على القلب وعلى اعتقاد القلب فاذا اعتقد الانسان ان هذا الطير سيؤثر اما له واما عليه فهذا هو الشرك فينبغي الانسان ان يتجنب هذه الاشياء ولهذا ذكرت لكم قصه طاووس لما كان معه رجل ونعق ذاك الغراب نعق الغراب وهذا عند الباديه وعند العوام لما نعقل خير يا طير خير والله قال هذا طير لا عنده لا خير ولا عنده شيء ولا عنده شر ثم قالوا ما تصاحبني وانت تعتقد هذه العقيده فينبغي للمسلم ان يتجنب هذه الاشياء التي يظن انها من الامور الخفيفه ولكنها تضر بعقيده المسلم اذا ولا طيره ولا هامه الهامه هي طير يشبه البومه او هي البوم نفسه عقيده الجاهليه اذا قتل القتيل ودفن خلاص يعتقدون ان هذه البومه وهذا الطير الذي يصيح هي اما عظام ذلك الميت فتكون في هذه البومه ثم هذه البومه تصيح حتى ماذا يعملوا اهلها حتى ينتقموا من ذاك الرجل الذي قتل قتيلهم فيقتلون بدله يعني يعتقدون ان هذا الطير الذي يصيح معناه انه يصيح لان تلك عظام ذاك المقتول الذي قتل وهو يصيح ويطلب منهم النصرة فإذا قتل القاتل خلاص كانوا يعتقدون هذه العقيدة وعقيدة أخرى أيضا في نفس البومه هذه أنها إذا جاءت ونزلت على بيت إنسان نزلت على بيت إنسان ونعقت بصوتها المعروف قالوا هذه جاءت تنعى هذا الرجل معنى صاحب البيت سيموت يعني معناها أنها عندها علم علم الغيب وتعلم الآجال فلما جاءت ونذرت على بيت ذلك الرجل وصاحت قالوا خلص هذا الرجل بيموت فرسول الله صلى الله عليه وسلم أبطل هذه العقائد الفاسدة فهو يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة هذا كل الكلام الذي تقولونه كلها أوهام لا تؤثر شيئا فعلى المسلم أن يكون ملتزم ومتجه إلى الله متوكل عليه بجميع أعماله ولا يجوز له أن يوسوس وأن يذهب مع الأوهام ويظن أن هذه تؤثر عليه ثم قال ولا سفر سفر شهر سفر المفروض بشهر سفر كانوا في الجاهلية إما لا يسافرون في شهر سفر تشاؤما بأنه إذا سافر الإنسان أو عمل عملا قد لا ينجح فيه وكان المشركون أيضا إذا أرادوا أن يقاتلوا وعندهم محرم لا يجوز القتال فيه في الجاهلية لا يجوز القتال فيه وكذلك في رجب الأشهر الحرم ماذا يعمل المشركون يبدلون فيقولون هذا يعني سفر نسميه محرم ونروح نقاتل محرم ولهذا قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر نسيء يعني فيه تأخير وتقديم النسيء هو البيع كما تعرفون في البيع والتجارة النسيء يعني البيع إلى أجل فهم يقولون هذا الشهر محرم لكن هم في حاجة الآن يقاتلون ماذا يصنعون ينقلون هذا الاسم لذلك الشهر ويعملون مثل هذا العمل فرسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا ولكن المقصود هنا في هذا السياق المقصود به التشاؤم بالعمل في صفر فبعضهم لا يزوجون أولادهم ولا يبنون بيوتهم في هذا الوقت ولا يسافرون تشاؤما بصفر فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيجن أنه صفر مثل الشهور الأخرى ما في فرق بين صفر وبين محرم وبين الأشهر التي أوجدها الله عز وجل كلها لا فرق بينها ما في تشاوم لهذا الشهر ولا بهذا الشهر بعض الأشهر فيها الخير ولكن ليس المقصود على أن غيرها فيها الشر مثل شهر رمضان الله عز وجل يعني بيّن أن فيه الأعمال تضاعف فيه وأن فيه ليلة القدر فهذا فيه خير وبقية الشهر كلها ما فيها الشر وفيها خير الشر بقدر الله عز وجل إذا أراده والخير كذلك بأمر الله عز وجل فالرسول عليه الصلاة والسلام حتى ينقي عقائد الناس من هذه الأوهام قال لهم هذا القول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر وهذا الحديث كما عرفنا أنه في صحيح البخاري ومسلم الحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم زاد مسلم ولا نوء ولا غول ولا نوء ولا غول الأنواع هي منازل القمر الأنواع منادل القمر 28 منزلة وكل منزلة يطلع فيها نجم وأصحاب الحساب يعرفون ذلك ثم إذا جاء هذا النجم في الوقت الفلاني إذا اسندوا نزول المطر إليه أو أسندوا إليه القحط فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأن هذا شرك بالله عز وجل والحديث الذي سبق ذكره من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بالله مؤمن بالكوكب وعرفنا معنى الحديث ما هو الكفر فيه فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نوع يعني كونكم تتعلقون بالأنواع وأنه إذا طلع عن فلان صار كذا وكذا هذا ممنوع إذا كنت تنسب إليه ذلك التأثير أما إذا كان الحساب الذي موجود عند المزارعين ويظهرنا في مزارعون هنا يعرفون هذا فهذه الأنواع يستفيد منها الناس كيف يستفيدون منها يعلمون أن في الشهر الفلاني في النوع الفلاني يبذر فيه كذا وكذا من الأنواع التي تبذر ويستفيد الناس منها هذا للحساب معروف اذا عندنا حساب تسيير وحساب تأثير فالنجوم وخلق الله عز وجل خلقها الله عز وجل لثلاث أشياء ما معنى الآية التي دلت عليها يعني أخبر على أن هذه المطالع وهذه النجوم جعلها الله عز وجل للاهتداء بها وجعلها زينة للسماء وجعلها علامات للمسافرين. فالمسافرون في البحر حينما ياتي الظلام البحر ما فيه لا جبال ولا شجر ولا شحتيها تدون بها إذن وعلامات بالنجم هم يهتدون هذه النجوم جعلت لاستفادة منها علامات في البر فيه جبال فيها أودية فالإنسان لما يسافر في الليل يعرف هذه الأماكن يعرف القبلة حينما يتجه إليها يعرفها بالنجوم يعرفها بالعلامات الموجودة فيها وكذلك بالنجوم إذا أردت أن تصلي في الليل في الظلام وانت في صحراء ما عندك الاله المعروفه الان وقد لا تجدها لو كانت معك تتعطل ولا تعرف لكن فيه نجوم ثابته القطب الشمالي والقطب الجنوبي هذه النجوم ثابته جعل الله عز وجل الناس يهتدون بها في سيرهم وفي سفرهم الذي في البحر صاحب السفينه حينما يمخر هذا العباب في البحر الا بهذه العلامات لما يشهد النجم يعلم على أنه إذا كان يريد يمشي إلى الغرب والقطب الجنوبي والقطب الشمالي موجودة جعل هذا على يمينه وهذا على يساره واتجه إما غربا وإما شرقا إذا أراد أن يصلي يعرف كيف يتجه إلى القبلة إذن هذه النجوم خلقها الله لهذه المصالح لمصالح العباد يستفيدون منها لم يخلقها ليتعلقوا بها وان هي التي تؤثر وان هي التي تعمل كذا هي مخلوقة مثلك هذا النجم مخلوق مثلك هذا القمر مخلوق مثلك هذا لا يؤثر بان الله عز وجل هو الذي خلقه ولكن خلقه لمصلحتك أنت أيها الإنسان اذا هذه النجوم زينة للسماء إذا خرجت برأ ولسيما في وقت الظلام ترى هذه القناديل معلقة مثلما نحن ألن في المسجد هذه القناديل يعني زينة ومضيئة فكذلك في هذه السماوات هذه النجوم زينة للسماء ثم هي علامات ثم هي للإهتداء يهتدون بها في سفرهم وسيرهم إلى الشمال أو إلى الجنوب أو إلى الشرق أو إلى الغرب إذن هذه الانواع لم تخلق إلا لذلك ولم تخلق ليتعلق الناس بها وأن في النجم الفلاني فيه كذا وهذا فيه نحس وهذا فيه سعادة فلا ينبغي أن نتعلق مثل هذه الأشياء فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقطع كل ما كان يتعلق به المشركون وليس ذلك لأولئك بل هو للمسلمين جميعا إلى قيام الساعة هذا تشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذا نهى أولئك وقالهم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ليس معنى لهم فقط بل هو للمسلمين جميعا إلى قيام الساعة فينبغي للمسلم أن يحافظ على عقيدته وأن لا يتوكل إلا على الله عز وجل وأن لا يعلق رجاءه وخوفه الا بالله عز وجل وان لا يتوكل الا عليه الحديث الثاني كذلك تاكيد لما سبق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره قال ويعجبني الفعل الغول زاد مسلما انواء قال لا نوع ولا غول تركنا الغول الغول معناه انه كان في الجاهليه إذا سافر الناس الشياطين تحاول أن تغل الناس فلما يسافرون يخرجون في الظلام تأتي الغيلان يعني الشياطين تعمل لهم أشياء تكون لها صور مزعية ومرعبة الشياطين تأتي تلعب على الناس والشيطان والجن الله عز وجل مكنها لتتمثل فيتمثل هذا الشيطان بأي صورة من الصور فيرعب الناس يخافون لما يخافون يدخل عليهم الخوف ولا يذهبون في حوائجهم ولا في أعمالهم خوفا من هذا الغول أي من هذه الجن فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنها لا تأثير لها هذه ما هي إلا من أعمال الشيطان حتى تصد الناس عن أعمالهم المؤمن المتوكل على الله عز وجل لا يخاف منها بل يذهب إذا ذهب هي تذهب إذا عزم ومشى ومضى في حاجته هذه الشياطين تتفرج عنه لكن إذا خضع لها وخاف منها زادتهم رهقا كما قال الله عز وجل تخوفهم وتزيدهم رعبا فيتركون حاجاتهم ويتركون أعمالهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين على أن هذه لا تأثير لها هي موجودة ولكن لا تاثير لها وانما التاثير لله عز وجل فمن مضى في عمله وتوكل على الله فالله عز وجل يصرفها عنه الحديث الثاني كذلك لا عدوى ولا طيره مثل ما سبق الشرح قالوا يعجبني الفال قال وما الفال قال الكلمه الطيبه انسان يسمع كلمه يريد عمل عملا فيسمع كلمه ترتاح نفسه لها يعني يفرح بها وتزيده سرورا ولكن ليس معنى انه لا يمشي الا من اجلها لا يعمل عمله الا من اجل تلك الكلمه لكن هذه تزيد في قوته وفي نشاطه فهذا الفعل الحسن يسمع كلمه طيبه يعني يفرح بهذه الكلمه وهذا لا يضر فالرسول عليه الصلاه والسلام قال يعجبني الفعل حتى كان من هذه عليه الصلاه والسلام تغيير الأسماء لأن الأسماء ينبغي أن تكون أسماء جميلة وطيبة فلما يأتي إنسان اسمه حزن أو إنسان يعني حرب أو إنسان يسمى باسم الأسماء غير المناسبة فرسل عليه الصلاة والسلام يبدلها إنسان اسمه ظلام فيسمي هذا نور وهذا يسميه سرور ويغير هذه الأسماء لأن الناس يتشاؤمون بمثل هذه الأسماء، فهو يغيرها إلى هذا، فرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل، وأخبر بالفعل أنه الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة ينبغي أن لا تكون هي التي لا يمشي لعمله ولا لمشروعه إلا إذا سمعها، وإنما هي تزيده وتشجعه فيمضي في عمله. لو سمع كلمة لا تصلح، لا يتشاءم بها. ولهذا سيأتي بالحديث أن الطيرة هي ما أنضاك أو ردك الطيرة هي ما امضاك أو ردك إما يمضيك في عملك حينما ترى كلمة طيبة وتتفأل بذلك أو تردك حينما ترى شيء وتشأأمن هذه هي الطيرة لكن الإنسان يمضي في عمله سواء سمع هذه الكلمة أو لم يسمعها وإنما هذه تزيده سرورا وتشجعه على الاستمرار في عمله ولا أبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر وقال عن عقبة ولكن في التيسير صحح أنه عامر قال ذكرت الطيره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما أحسنها الفعل الكلمة الطيبة ولا ترد مسلما يعني المسلم القوي في اسلامه صاحب العقيدة الصحيحة لا ترده هذه الطيره قد يفهم منه مفهوم مخالفة إذا قيل بالمفهوم مفهوم المخالفة أن من ردته فإسلامه فيه شيء إذا ردته لأنه يقول ولا ترد مسلما ثم قال يا ابي بعلاج وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الأشياء التي تعالج الأمور التي قد يظن الناس أن فيها شيء يضرهم قال فإذا رأى أحدكم ما يكره وهذه طبيعة الإنسان وقد يرى شيئا يكرهه اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت يعني اذا ظن على ان هذا الشيء قد يضره وقع في نفسه شيء منه فعليه ان يصرف هذا, أن يصرف هذا بهذا الدعاء فيقول اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك فهذا من العلاج الذي يعالج به المسلم نفسه إذا حدث لهم مثل ذلك، ولهذا أخبر صلى الله عليه الصلاة والسلام أن من حلف بالامانه فليكفر، الامانه لا يجوز أن يحلف بها. يكفر ما هو كفرت أن يقول لا إله إلا الله. إذا حدث على لسانك وكثير من الناس إما يحلف بأبيه، وإما يحلف بشنبه، وإما يحلف بالنبي، هذا كله لا يجوز أيها الاخوه لا يجوز الحلف بغير الله. الحلف لا يكون الا بالله ولهذا قال ابن مسعود او غيره لان احلف بالله كاذبا احب الي من احلف بغيره صادقا لان الله عز وجل قد يغفر لك ذلك العمل الذي عملته لكن الحلف بغير الله شرك وهذا الحلف معصيه كبيره من الكبائر ففي فرق بين المعصيه وبين الشرك اذن الإنسان لا يجوز له ان يحلف يقول والنبي وهذا جاري على اساس كثير من الناس وبعضهم يقول حياتك هذا لا يجوز وبعضهم كما ذكرت لكم بعض الجماعة دول أصحاب الشنبان المغلوبة كذا يقول بشنبه يحلف بشنبه هذا كله لا يجوز يعني ينبغي الإنسان أن يتنبه لمثل هذه الأشياء التي يظن أنها خفيفة الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر واشرك فلا يجوز إنسان أن يحلف لا بالكعبة ولا بالنبي ولا بأبيه ولا بأمه ولا بشنبه ولا بأي شيء من هذه الأشياء التي تعاطها الناس ويذكرونها ينبغي للمسلم أن يتنبه لمثل هذه القضايا ولا يظنها من الأمور السهلة لأن هذه تؤدي إلى أمور أخرى قد تضر بعقيدة المسلم الحديث الآخر وله من حديث ابن لمسعود مرفوعا الطيرة الشرك الطيرة الشرك عرفنا معنى الطيرة التي تكون شركا أنها التي ترد الإنسان عن عمله فإذا ردته عن عمله يكون هنا الشرك وإذا لم ترده فإن شاء الله لا شيء في ذلك بل عليه أن يمضي ثم قال العبارة هذه وما منا، يعني وما منا إلا يتطير هذا الكلام ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام عبد الله بن مسعود قال ولكن الله يذهبه بالتوكل يعني الانسان قد يحدث في نفسه شيء ما الذي يذهب عنك هذا الشيء انك تمضي في عملك وتتوكل على الله فاذا توكلت على الله وآمنت بانه هو النافع الضار فالله عز وجل يذهب عنك ذلك الشيء الذي كان في نفسك إذن على المسلم ان يمضي في عمله ولا ترده هذه الاشياء التي توهم على انها تضره وإنما هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قيمه لها ولا اثر لها وإنما هذه اوهام من الناس تدخل عليهم ويجب على المسلم أن يصحي عقيدته وأن يتوكل على ربه ويعلم أنه النافع الضار فهو الذي يجلب النفع وهو الذي يدفع الضار ثم عن الإمام أحمد ولأحمد بن حديث ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك أنت تريد أن تسافر قد تسافر للحج قد تسافر لعمل من الأعمال تسافر للتجارة ولكن يحدث لك ذلك الشيء فتتطير وترجع فهذا هو الشيء الممنون لأنك لما رجعت لماذا رجعت؟ رجعت خوفا من أن ذلك شيء سيؤثر عليك والمؤثر هو الله عز وجل إذن يقول من ردته الطيرة عن حاجته التي أراد أن يسافر من أجلها أراد أن يتزوج أراد أن يسافر أراد أن يفتح له متجرا أراد أن يعمل عمل خير أراد أن يحج ثم حدث له مثل ذلك الشيء فقيل له لو سكك له لو سافرت سيحدث لك ما يحدث سيصيبك شيء في نفسك سيصيبك شيء في مالك سيصيبك شيء في أولادك فإذا رجعت فهذا هو الشرك لأن حينما استرسلت مع هذه الأوهام اشركت بالله عز وجل وظننت ان هناك من يشرك الله عز وجل ومن يؤثر مثله وهذا هو الشرك بالله عز وجل اذا الله عز وجل هو النافع وهو الضار فلا ينبغي للمسلم ان يرجع عن حاجته ويترك عمله من اجل ذلك الوهم الذي عرض له ثم قالوا فما كفاره ذلك يقول هنا مردته الطيره عن حاجته فقد اشرك فسئل ما هي الكفاره لمثل هذا حتى الإنسان يبعد نفسه عن ذلك الشرك الذي حدث له قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك ما في إله مؤثر قد يضرك وهو يقول قل اللهم لا خير إلا خيرك وهنا ذكر طاووس الكلام الذي سمعتم أنه حينما سمع ذلك الطير ذلك الرجل الذي معه ينعق، فقال الخير يا طير، وأنا قستميت هذا من البادية حينما ينعق الغراب يقول هذا القول، حينما ينعق الغراب وكثير منكم يمكن يعرف هذا يقولون خير. طاموس قال الذي كان الرجل هذا طير لا خير عنده ولا شر، وإنما الخير والشر من الله عز وجل، فالخير من الله والشر لا يحدث إلا بقدر الله. ثم ترك صحبته في سفره اذا التكفير لمثل هذا إذا حدث للإنسان أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك سواء الطير هذا يعني نفر يمينا أو يسارا هذا هو شرد منك الطير هذا أنت ماشي تمشي في الطريق وفي طير أمامك خاف منك هو نفس الطير الطير خاف منك أن تصيده أن تصيبه بشيء فيفر يفر ينفر إما يروح هنا وإما يروح هنا هو أصل شارد من خايف منك فكيف هذا الطير الذي خايف منك سيفيدك بشيء وهذا مما يدل على جهل الناس وعلى ضعف عقولهم طير ماذا بيده ماذا يصنع طير يفر منك ويخاف منك ماذا يصنعه لك وهذا ليس بغريب قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يصنعون الأصلام بأيديهم يعني ينحتونها بأيديهم ثم يسجدون لها هل هي اقوى ولا تلك الالهه الاله معناه انك تريد منه ان ينصرك وان يرزقك وان يجلب لك النفع ويدفع عنك الضر هذا الصنم تنحت انت بيديك وتصلحه ثم تضعه هنا ثم تسجد له هل هو اقوى منك انت اقوى منه انت اقوى منه فكيف تسجد له وهكذا اذا ضل الانسان فالعقل هذا يذهب ويصير لا قيمه له والعقول لا تصلحها ما يصلحها الا الله عز وجل بإنزال كتبه وإرسال رسله العقل وحده يضل في تكملة الحديث وله من حديث الفضل بن العباس إنما الطيرة ما امضاك أو ردك يعني التطير التشاؤم بهذه الأشياء هي ما امضاك أو ردك فإذا رأيت شيئا عجبك فمضيت كما يقولون إذا طار الطير عن اليمين أو رأيت شيئا تشأمت به فرجعت فهذه هي الطيره الطيرة ما أنضاك في عملك أو ردك فالإنسان إذا رأى ما يكره فيجب عليه أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم ويتوكل على الله ويمضي في عمله أما إذا مضى من أجل ذلك الشيء الذي رأاه أو رد وترك ذلك العمل من أجل ذلك الشيء الذي اعتربه فهذا ما جاء في حديث الفضل إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك